بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربك الى صراط مستقيم اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ الذين يفتحبون حياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون عنها وجا في ضلال مبين فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۖ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ إِنَّهُ وَرِجْعُ قَوْمِكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وذكر بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِكُلِّ صَبَّارٍ وَإِذْ قَال مُوسَى لِقَوْمِهِ كُرُونُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِن آلِ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّثُونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ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 وَقَالُوا إِن تَذْكُرُوا أَمْثُلَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يعلم من الا من لا جاءت يمرق بالدنيا فربدوا ايديهم في اقواهم وظالا اِنَّ مَا سَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ شَكُّوا مِنْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْنَا لَعَنَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَجْعَلُ لَكُمْ يَوْمَ شَرٍّ مِنْ غَمٍّ بِكُمْ كُلُّ أَخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ ان انتم الا بشر مثل الذين ظلمنا ان تصدونا كان يعبد اباءنا فاتونا فاسونا باسم الله قَالَتْ عِصْلُ يَا مَن نُسِلُنْ كِنْ لَحْمٌ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَّمَنِي وَعَلَى مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّنطِقَ بِاللَّهِ وَقُلْنَا آمَنَّا وَلَمَّا يَأْتِنَا الْبَيِّنَاتُ ۗ وَلَٰكِنَّ اللهم نتوسل على الله وقد ودانا فبدنا ولا نصبر الا على ما اديتمونا وعلى الله فليتوكل من توكل قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّةِ من النَّاسِ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم مِّنَ الرَّحْمَٰنِ يَوْمَ نُقِيمُ الصَّلَاةَ مِنْ بَعْدِهِ ذَلِكَ لَنُقَاطِعَ مَا قَالُوا وَاسْتَسْحَقُوا قَاعَةَ كُلِّ دَارٍ عَنِّي مَنْ وَرَا جَاءَ اللَّهُ وَلَا يُكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمِنٍ وَمَنْ وَرَاءَهُ عَذَابٌ غليم ثَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْذَابُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ في الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَخْرُجُونَ مِنْهُ على عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُمْ الضَّالُّونَ أَمَن تَساءَلَ أَمَّنَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَا لِفَعْلِ اللَّهِ مِنْ يَا دَارِ لِلَّهِ جَمِيعًا فَطَالَبُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَطَالَبُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ ما مَالَتَ سَبْعًا فَهَلْ, أنتم فهل أنتم نَعْمُون عَنَّا مِن, عذاب من شيء قالوا لو هدان الله اللَّهِ إِنَّهُ شَدِيدٌ قُل لَّوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَا سَاءَ عَمَلُنَا أَجَنَحْنَا أَم مَّرَرْنَا عَلَىٰ دَنَنٍ قَالَ الشَّيْخُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَتْكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُ لِي فَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَحْيَوْنَ أَمْ صِفَةٌ مَا لَنَا أَن نُّسْرِخَكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُسْرِخِينَ يَا إِنَّنِي كَذَلِكَ أَصْنَعُ مِنْ قبل إن نَعْمَ الدَّارُ أَنْتَ وَأُدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ كُلُّ نَعِيمٍ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا صَلَوَاتٍ وَقِيَامًا وَيَتَصَدَّقُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يُوقِنُونَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ سَجَرَ رَكْنٌ قَنِيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُتْلَى أَسْمَاءُ الرَّحِيمِ بِإِذْنِ رَبِّنَا وَيُبْدِ لِلَّهِ الْأَمْثَالَ لِمَن يَعْلَمُ يَتَذَكَّرُ ومثل كلمه قضيتي كشجره قديم كني زيتون رسم صوت ال امن وجذرت من سن الارض ما لها من قرار ثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَن تَرَىٰ إِلَّا مَن نَّزَّلَ نِعْمَتَ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَحَلَّ طَوْمَهُمْ دَارَ بَارٍّ يَمَنًا مّن نَّصْرِ مِنَ يَعْلَمُ لِلَّهِ أَنَّهُ أَنذَرُ دَارَ بِالنُّعْمِ وَالْعَذَابِ فَمَتَّعْهُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى مَنْهَا إِنَّ عِبَادَ نَذِيرَنَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قَوْلَاهُمْ زُرُو وَعَلَى مَنْ يَتَمَنَّاهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا دلع فيه ولا فَأَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا فأخرج بِهِ ثَمَرَاتٍ كُلَّهَا وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَتَظَهَرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَيْنِ وَتَظْهَرُ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مِنَ الْإِنْسَانِ مَا يَوَلُّ وَإِنْ تَالَ إِلَيْنَا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِيَّ يَوْمَ نَحْشُرُ الْأَقْدَامَ رَبِّ إِنَّهُ لَنَا أَضْلَلَ مَكْتَبِرًا مِنَ النار انن قضى عني فإنه له مني ومن أعطاني فإنه ستره رحيم ربنا إن من رين يفي بالوالدين ذرا عنا بجليك سلم حر أَمَّنَا لِلْيَتِيمِ فَلا تَفْجَعَنْ أَسِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَمِنَ الْجَمَرَاتِ عَلَّمَن يَشْكُو قَدْ بَنَى يَعْلَمُ مَا فِي الأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي عَلَى كِبَرِي ربنا لا تنسنا دعاء ربنا عليم في مصلاته ومنه ذكري يكيم ربنا وتقبل الدعاء ربنا واغفر لي والوالدين يوم يقام الحساب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 مَنْ تَيَّئَنَ مَنْ قُونَئِنْهُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَارْكُمُ وَأَسْبِدُتُ مَوَاء وَأَنَّ لَنَا يَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُومُ الَّذِينَ ظلموا ذَٰلِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجَدَّ وَتَكَبَّرْتَ وَنَسْتَبْدِلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَأَمْكَنَكُمْ قَدْ يَعْنَتُونَ مِن ما لكم مَّن ذَوَٰلِ وَتَذَكَّرْ كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلْنَا وَلَمْ نُنسِهِ وَأَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ عَمِلَ وَقَذَفَ فِي مَسَادِهِ مَسَّ رَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَسْكَنُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَسْكَنُهُمْ وَإِن كَانَ مَسْكَنُهُمْ لَتَجُولٌ مِّنَ لا تحسبن الله مخلفا وحديه قط ان الله عزيز من انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماء وَتَأْرَى الْمُدِيرِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَلَامٌ مِمَّنْ طَغَيَا سَلَامٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَصَدَّقُوا وَأَوْشَاهُ جُنُبُهُمْ نجي الله كل نفسي لنا كتبا ان الله لسريع الحساب هذا بلاء من الله مَن يَعْلَمُ وَمَن يُعْلِمُ أَمَّنْ لَمَّا يَهُوَ فِي